Fifty Languages Toachitura Plera Ariba'atun wa Ariba'on Ariba'a wa Ariba'on Pchi'ham udachinr Al-khuruj masa'an هل توجد هنا صالة ديسكو؟ هل توجد هنا صالة ديسكو؟ مش تشيش كلوب هل يوجد هنا نادي ليلي؟ هل يوجد هنا نادي ليلي؟ مش بار شقة. هل توجد هنا حانة؟ هل توجد هنا حانة؟ سد نچهاپي تياترم ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم سد <تصفيق> نچهاپي ماذا يوجد في السينما مساء اليوم ماذا يوجد في السينما مساء اليوم سدا نچهاپي تيليفيزيرم قاغالئغوشتير ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم بليتخر تياترم جيري هل ما زالت توجد تذاكر للمسرح هل ما توجد تذاكر للمسرح تذكرة سينما جيري هل ما زالت توجد تذاكر للسينما هل ما توجد تذاكر للسينما تذكرة فوتبول جيري شيئا هل ما توجد تذاكر لمباراة كرة القدم هل ما زالت توجد تذاكر لمباراة كرة القدم س اوج دد سشينو سفا اريد أن أجلس تماما في الخلف أريد ان اجلس في الخلف س جوزغو غورم في مكان ما في الوسط اريد ان في مكان ما في الوسط صف أريد أن أجلس تمام في الأمام أريد أن أجل تمام في الأمام ود يغ قصفغون بماذا يمكن أن تنصحني بماذا يمكن أن تنصحني؟ زرة غجر متى بدأ الهرض متى بدأ العرض بلت قصف ب ش هل يمكنك تدبير تذكرة اللي؟ هل يمكنك تدبير تتسجر لي جلف يش ما أغبلغم شئاء؟ هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا؟ تنس يشاب م اغوبلغوم شيئ هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ ونقص يزب م اغوبلغوم هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟